وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على ضربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة في الله ومع اللقاء الثاني من لقاءات الرحلة إلى الآخرة وتوقفنا في اللقاء الماضي مع الإنسان في قبره وقلنا بأن المؤمن بعد أن يجيب على أسئلة الملكين إذا ما سئل عن ربه وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نادى مناد من السماء أن صدق عبدي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها ويفسح له قبره مد البصر وهكذا ينام المؤمن في قبره نومة العروس ينام المؤمن في قبره نومة العروس ويظل في هذا النعيم إلى يوم الوقت المعلوم أما الكافر والعياذ بالله إذا ما سئل لا يستطيع الجواب لأنه لا يعرف له ربا ولا يعرف له دينا ولا يعرف له رسولا فإذا ما سئل عن ربه وعن دينه وعن رسوله قال ها لا أدري لا أدري لا أعرف ربا ولا أعرف دينا ولا أعرف رسولا فإذا لم يستطع الجواب نادى مناد من السماء وقال ان كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار أفرشوه من النار وألبسوه من النار ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله وهو في قبره فيأتيه من سمومها ومن حرها وهكذا يضل الكافر في هذا الجحيم إلى يوم الوقت المعلوم. ينام المؤمن في قبره نومة العروس في هذا النعيم وينام الكافر في قبره في هذا الجحيم الى يوم ينادي فيه المناد ايتها العظام البالية ايتها الاوصال المتقطعة يا عظام النخرة ويا اكفانا خاوية ويا عيونا سائلة ويا ابدانا فاسدة قوموا جميعا لفصل القضاء بين يدي رب الارض والسماء واستمع استمع الى الله جل وعلا وهو يقول في صورة قاف واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب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 إي والله إن الأمر يسير على الله جل وعلا أن يبعث الله الناس من القبور مرة ثانية للعرض على محكمة الله جل وعلا تلك المحكمة التي لا تقبل رشوة ولا محسوبية ولا محاماة ولا استئناف للأحكام لأن قاضيها الواحد الديان عنوانها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب هكذا يأمر الله جل وعلا إسرافيل ان يأخذ الصور فيأخذ اسرافيل الصورة ويأمر الله جل وعلا الارواح فيؤتى بها تأتي ارواح المؤمنين لها ضياء ونور وارواح الكافرين لها ظلمة والعياذ بالله فيأخذها الله جل وعلا ويضعها الحق تبارك وتعالى في الصور ثم يأمر الله إصرافيل أن ينفخ نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون فإذا ما نفخ إصرافيل في الصور خرجت الأرواح ملأت ما بين السماء والأرض كأنها النحل فيقول الحق جل وعلا وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسده الله أكبر وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسده فتعود الأرواح إلى الأجساد في القبور وتسر الأرواح في الأجساد كما يسر السم في اللذيغ ثم يقوم الجميع من القبور حفاة عرات الغرلة يساقون إلى الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد يساق الجميع الى الله جل وعلا الى ارض المحشر وبين يدي الله جل وعلا يسألون ويحاسبون هكذا ايها الاحباب ستبعثون بعد الموت ستبعثون بعد الموت لتسألون امام الله جل وعلا وتحاسبون لماذا لان هناك كدعوة خبيثة دعوة خبيثة في القديم والحديث ان الموت هو نهاية المطاف وان الانسان لن يبعث بعد ذلك هذه دعوة خبيثة فاحذروها ايها الاحباب لان فحواها خبيث هم يريدون ان يقولوا للجميع اعملوا ما شئتم افسقوا وعصوا الله جل وعلا واظلموا وتشبروا وتكبروا فليفعل كل انسان ما شاء في دنياه لانه اذا ما جاءه الموت فهذه هي نهايته لا عرض على الله ولا حساب بين ادي الله جل وعلا اذا لا جنة ولا نار كذبوا والله إنها دعوة خبيثة قديمة وحديثة لذا فلقد آثرت أن أتكلم اليوم عن هذه القضية الخطيرة التي كذب بها الملحدون وشكك فيها المتشككون في القديم والحديث أنه لا بعث بعد الموت وأن نهاية المطاف للإنسان هي الموت كلا ستبعثون وستحشرون بين يدي الله جل وعلا وعن كل شيء ستسألون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 فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى ستخرج لتعرض على الله جل وعلا فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ومَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى سنحاسب بين يدي الله جل وعلا عما قدمناه في هذه الحياة فقضية البعث أيها الأ بالقرآن والسنة لا ينكرها إلا كافر والعياذ بالله لا ينكرها إلا كافر من أجل ذلك ستعجبون أن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم الرسول بذات ربه جل وعلا على أنهم سيبعثون بعد الموت أقسم الرسول بذلك في القرآن ثلاث مرات ثلاث مرات أمره الله أن يقسم بذاته جل وعلا في القرآن ثلاث مرات على أنهم سيبعثون بعد الموت المرة الأولى والآية الأولى في صورة يونس ويستنبئونك يستفسرونك واستخبرونك ويسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق والآية الثانية في صورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا تأتينكم والآية الثالثة في صورة التغابن زعم الذين كفروا ألا يبعث قل بلا وربّي لا تبعث قل بلا وربي لا ثم لا بما عملتم وذلك على الله يسير ستبعثون بعد الموت لماذا لأنه لا بد من وقفة للحساب حتى يجازى المحسن على إحسانه خيرا ويجازى المسيء على إساءته جنة ونار زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا وربي لا تبعث ثم لا بما عملتم وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير بلقى ذهب واحد من المشركين في أرض الجزيرة العربية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الامام ابن كثير عليه رحمة الله انه ابي بن خلف او العاص بن وائل عليهما من الله ما يستحقان ذهب العاص بن وائل او ابي بن خلف ومعه عظم رميم يفته بيديه ويذروه في الهواء ثم ينادي على الرسول مستهزئا ساخرا يا محمد اتزعم ان الله سيبعث هذا بعدما صار إلى هذا الرميم وإلى هذا التراب أتزعم أن الله يبعث هذا فقال له صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم فنزل قول الله جل وعلا في آخر صورة ياسين ليقص علينا هذا الحدث قال الله جل وعلا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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم انه توقدون او الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا اذا أراد شيئا أن يقول له كن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جاء يضرب لنا الأمثال ضرب لنا مثلا بهذا العظام الرميم الذي جاء يفته ويذروه بين أيدي ويقول يا محمد أتسمع أن هذا أن هذه العظام ستبعث بعد ذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي أن الله جل وعلا خلقه من هذه النطفة الحقيرة من هذا الماء المهين أليس الذي خلق من هذه من هذه النطفة الحقيرة خلق منها الإنسان أليس هذا الإله العظيم بقادر على أن يبعثه بعد الموت بلا والله قادر أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفلاً من من يُنَّ ثم كان علقاً فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بقادر على أي يحيي الموتى بل قادر ونحن على ذلك من الشهيدين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا والله ستبعثون وبين يدي الله ستسألون وعلى القليل والكثير ستحاسبون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولقد ورد في الحديث الذي قرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاشد القرشي وخرجه ابن ماجة في سننه من حديث بشر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه بصق الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما على كفه ووضع الرسول اصبعه عليها ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن ادم, آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه انت مخلوق من مثل هذا يا ابن ادم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت الروح منك التراقية قلت اتصدق وانا اوان الصدقة وانا اوان الصدقة كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وهناك يفتح سجلك وهناك يفتح ملفك وهناك يفتح كتابك هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها عليه وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ابن آدم أن تعجزني أن تعجزني أن أعيدك بعد الموت وأنا الذي خلقتك من هذا الماء المهين وأن الذي خلقتك من مثل هذه المطفة الحقيرة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ولعلكم جميعا تعرفون قصة العزير الذي ضرب الله جل وعلا بها اروع الامثلة على انه سيبعث الموتى العزير مر على قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختنصر وابادها واقف العزير على هذه الحطام لا صوت لا حركة لا حس فنظر العزير الى هذه الحطام وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله جل وعلا أماته الله عز وجل مئة عام ثم بعثه ثم قيل له بوسطة الملك كما قال ابن كثير كم لبثت قال لبثت يوما ونظر العزير فرأى الشمس ما زالت طالعة فظن أنها شمس ذلك اليوم الذي نام فيه فقال أو بعض أو بعض يوم لبثت يوما أو بعض يوم فقيل له بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه هذا هو الوجه الأول من أوجه المقارنة الثابت الذي لا يتغير ثم قيل له وانظر إلى حمارك فنظر إلى الحمار فرأى حماره عظاما بالية عظاما مفتتة لا أثر له ما وجد إلا الرميم وإلا التراب فظل العسير يدقق النظر وينظر إلى هذه العظام النخرة وإلى هذه العظام البالية المفتتة وأمر الله جل وعلا ريحاً فجاءت على هذه العظام فجمعت العظام وجاء كل عظم وكل عطو فركب في المكان الذي قدر الله جل وعلا له ان يكون ركب كل عظم في موضعه الذي خلقه الله قبل ذلك حتى صار الحمار قائما بين يدي العزير عظما لا لحم فيه ولا شح فنظر العزير متعجبا في ذهول وفجأة امر الله جل وعلا أن تكسى هذه العظام باللح والعظ والجلد وأرسل الله ملكا فنفخ في منخري هذا الحمار فنهق الحمار بإذن الله فصرخ العزير قائلا أعلم أن الله على كل شيء قدير اسمع إلى الله جل وعلا في صورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وقص الله جل وعلا علينا بعد هذه الايات قصة الخليل عليه الصلاة والسلام واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطيب فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء امره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون وورد في الحديث الذي خرجه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل اسرف على نفسه اكثر من الذنوب والمعاصي وقبل ان يلقى الله جل وعلا جمع بنيه واولاده وقال لهم يا اولادي يا بني اذا انا مت فحرقوني حديث في البخاري اذا انا مت فحرقوني واجمعوا تراب وانثروه في يوم عاصف انثروا هذا التراب في يوم شديد الرياح فلئن قدر الله جل وعلا علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين وأخذ على بنيه العهود والمواثيق أن يفعلوا به ذلك ولما مات فعل أولاده به ما أراد فحرقوه وجمعوا ترابه ونثروه في يوم عاصف ولكن الله جل وعلا الذي يقول للشيء فاكون يا أرض اجمعي ما بك ويا بحار اجمعي ما بك ويا رياح اجمعي ما بك حتى اوقفه الله جل وعلا بين يديه وقال الله عز وجل له عبدي ما الذي حملك على ذلك فقال العبد والله جل وعلا اعلم بعبده قال العبد خشيتك يا رب او في رواية خوفا منك يا رب حياء منك يا رب ان اقف بين يديك وانا العاصي وانا المذنب فقال الله جل وعلا لعبده اذهب فلقد غفرت لك الشاهد من هذا الحديث ان الله جل وعلا بعدما صار هذا الانسان رمادا بعدما حرقه اولاده جمعه الله جل وعلا واوقفه الله جل وعلا بيناديه لنعلم علم اليقين ان قدرة الله لا تحدها حدود وان الله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وان الله سيبعث الخلائق بعد الموت لان القبر انما هو مرحلة وبعدها سنخرج منه لنعرض على الله جل وعلا ولنقف بين هذه الله عز وجل ليسألنا الله تبارك وتعالى عن كل شيء فعلناه وعن كل شيء قدمناه وصدق الله جل وعلا إذ يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 يوم ان تقرأ كتابك بين يدي الله جل وعلا فترى كل ما قدمت وكل ما اخرت وكل ما اسررت وكل ما اعلنت تذكر وقوفك يوم العرض عريانة مستوحشا قلق الاحشاء حيرانة والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانة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 وانضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الأحبة في الله لا تظن أن القبر هو المرحلة الأخيرة بل إن القبر مرحلة مؤقتة وبعد وقت معلوم محدد لا يعلمه إلا الله جل وعلا سنخرج من القبور حفاة عرات غرلا للعرض على محكمة الله عز وجل فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى عاجز عن أن يبعث الخلائق بعد الموت فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقدرة الله جل وعلا أيها الأحباب لا تحدها حدود وصدق من قال قل الطبيب تخطفته يد الردة يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنا يدهاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك وأسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك وأسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل الشهد من حالاك واسأل الجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وسل الجنين بكى لدى الولادة وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك إنه الله عز وجل إنها قدرة الله تبارك وتعالى التي لا تحدها حدود إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون فيا أحبتي في الله استعدوا للعرض على الله جل وعلا واستعدوا لل... للسوق إلى محاكمة قاضيها الله تبارك وتعالى يسوقك فيها ملكان وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أو قيل ملك واحد يسوقك وأشهد عليه فاستعد للقاء الله جل وعلا واعلم بأن الله تبارك وتعالى سيبعثك بعد الموت وإنما هي مرحلة مؤقتة في هذه الحياة ثم مرحلة مؤقتة في القبر ثم للعرض على الله جل وعلا ثم الحياة الدائمة إما جنة وإما نار أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يحرم أجسادنا على النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هم إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من سار على ضربه واستنب بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اصلح ولاة الأمور لما تحبه وترضاه اللهم وفق لا تأمورنا لما تحبه وترضاه اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم وانصر اللهم المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اربط على قلوبهم يا رحيم يا رحمن وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين إنك ولي ذلك مولاه اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر عباد الله ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون